الله أكبر الله أكبر واللهم الحمد الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرته وأصيلة لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا